بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزممل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إن قص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن سنقي عليك قولا ثقيلة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 وذرني والمكذبين أُلِينَ نعمة ومهلهم قليلاً إن لَدَيْنَا أنكَ لَوَجَحِيمَا وطعاماً ذا قصَّة وعذاباً أليماً يومَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مهلاً